لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله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 يا شام والله سميع عليم ولا يقتل أول الفضل منكم والسعة أي يؤتون القربان أي يؤتون القربان والمساكين والمهاجرين في سبيل الله اصبحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب وله عذاب عظيم يوم تشهد عليهم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 وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ